<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أو <أولينا> الشيطان عن <الرجين> فقد سرق أخله مِنْ قبل فأسرها يوسف نفع درجات eu sou confia seguir quallam I'm أقوم أعذنا ما كان إلا من وجدنا متاعنا عين و ألم <تصفيق> تنسى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي and فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك كَذَلِكَ وَمَن شَهِدَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا <تصفيق> تقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا <تصفيق> ایل التي الیتی کنی کنی کنی what an ilqariya تِكُنْ نَفْسِي فِي ذَٰلِكَ وَالْعِيَرُ التي أَقْبَلْنَا أنفسكم ان قتكم ام I'm وتولى عَنْ ظب وقال يَا أتفا على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كونه أتذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بسي وحزني إلى الله علم من الله ما الله فَطَهُرَ الْجَمِيل فَطَهُرَ الْجَمِيل فَطَهُرَ الْجَمِيلُ مِنْ عَظَم اللهُ أين تسيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم shaft تَوَلَّى عَنْ بُرْقَةٍ وَقَالَ يَا أَسَفًا وَقَالَ أَسَفًا ضبط عيناه من الحزن فهو تبر يوسف تبدأ تلقو يوسف تبدأ تلقو يوسف فحث فتكون حربا أو تكون من الآلكين قال إنما أسكبتني وحزني إلى الله تعلمون من الله ما لا تعلمون، يا بني يذهب فتحسومي. وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَتُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَلَا تَيْئَتُوا سُمِّرَ وَحِلَاجِ إلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فلما دخلوا علي السماء وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاء وجئنا بِبَوَّابٍ وَجِئْنَا بِبَاعِثٍ مُجَذَّبٍ فَأَوْفِلَنَا لَكَي لَا تَفْتَدَ إِنَّ اللَّهَ يَعِزُّ الْمُتَّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه جاهلون يوسف قال أنا يوسف وذا ذا قد من الله علينا <تصفيق> لأنت <تصفيق> يوم والله تالله لقد ذكرك الله علينا لقد ذكرك ب علىكم اليوم يغفر الله لكم.